من الشياطين وأعتدنا لهم عذاب وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيت المصير إذا ألقوا فيها لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوض سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بَلَا قد جاءنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ من شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وقالوا لو كنا نسمع أو نعفل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين جأنا ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسر قولكم أو يجهر به إنه عليم بذات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 أَأَمِنْتُمْ من فِي السماء أَيْ يَخْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُرُّ أَمْ أَمِنْتُمْ فِي السَّمَايِ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 ويقفرن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم من دون الرحمن الكافرون إلا في غور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو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 إنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى ذا كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن بي معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال قل أرأيتم إن أصبح ماءكم ضورا فمن يأتيكم بما